وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّهُ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَصُلِيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحِيَّا وَعِيسَى وَإِنِيَّا تَكُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ